و م ر ا ف ق ة ا ل أ ب ر ا ر واستحقاق حقائق ا ل إ ي م ا ن اللهم أ ط ل ق أ ل س ن ت ن ا ب ت ل ا و ة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين متبعين ومبتدعين إ ن ك على ما تشاء قدير وبالاجابه إ ج ب ة د ي ر إ ل ه ن مولانا ر العالمين ا وصلى ل ل على س ي د ن ن ا و ب ي ن أجمعين أخواني ا ا محمد وصحبه وعلى آله ل ك ر ا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته م عليكم ورحمة ونتابع الحديث في شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد ل ل إ م ا م أ ح م د الطيبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير وقبل أ ن أ ب د أ أ ذ ك ر ك م ب أ ن غدا يوم ا ل ج م ع ة ليس ث م ة درس ونلتقي إ ن شاء الله تعالى يوم السبت من أحيان الله عز وجل بإذن الله وجل الله عز قال الطيبي رحمه الله في البيت السادس والخمسين والاختلاس في نعم ما ا ن ا ونحو ب ا ر ك م ولا تامننا سبق أ م س أ ن تكلمنا عن الاختلاس ما هو وعن الروم فبينا ب أ ن القاسم المشترك بين الروم والاختلاس هو خفض الصوت عند النطق ب ا ل ح ر ك ة هذا هو القاسم المشترك إ ل ا أ ن الجزء الباقي من ا ل ح ر ك ة عند الوقف وهو الروم يكون قليلا يعني يبقى تقريبا لو حبينا نتكلم ب ا ل ن س ب ة ا ل م ئ و ي ة نقول يبقى ثلاثين في المئه من صوت الحرف ويذهب سبعين في المئه هذا متى عند الوقف شو اسمه؟ روم اسمه؟ و إ ن حدث هذا ا ل أ م ر في وسط ا ل ك ل م ة أ ث ن ا ء الدرج ا ل ق ر ا ء ة يسميه العلماء الاختلاف ويكون الجزء الباقي أ ك ث ر يعني فينا الباقي بين يكون في فيها عند نقول من وهناك أن الحرف الفرق والاختلاف فرق الوقف الفتحة فلا والزاهد هذا الروم الروم لا إلا الضمة والكسرة أما صوت هو روم آخر والاختلاس يكون في الحركات ا ل ث ل ا ث قد تختلس ا ل ض م ة قد تختلس ا ل ف ت ح ة قد تختلس ا ل ك ث ر ة هذه هي الفوارق بين الاختلاس والرب نعود فنقول قال الطيبي رحمه الله والاختلاس في نعما ارنا ونحو بارككم ولا ت أ م ن ن ا الكلمات كلها ليست على ر و ا ي ة ح ص ظ الا ك ل م ة إ ي ش ت أ م ن ن ا نرى على ا ل ل و ح ة جمع الناظم هنا الكلمات التي روى فيها الاختلاس بعض القراء شعر و بعض فاعل مؤخر ما هيك روى فيها الاختلاس الاختلاس المفعول به مقدم بعض القراء هو الذي روى إ ذ ن هو فاعل مؤخر وهي الكلمة الأولى ن ع م ة اختلس ك ث ر ة العين قالون و أ ب و عمرو وشعبه ؤ ل الثلاثة قالون ا ء عن نافع و أ ب و عمرو البصري وهو صاحب ق ر ا ء ة و ش ع ب عن عاصم اختلسوا كثره ة العين ا ل يعني شو و خ ت العين يعني كما ق ن ا س ر ة في خفض فوضوا ل ل ك م ت س ر ع ة في خفض عند هذا الحرف عند ك ث ر ة العين يسرعون قليلا و ا ي ويخفضون الصوت إ ن الله نعم ما يعظكم به اعيد ن الله نعم ما يعظكم به قولوا ورائي ب صوت واحد بعد أ ن ن ق و ل ه ا ل ل م ر ة الثالثه أ ن ا اللي سمعتو ح ر ك ة كامله بدكم ت س ر ع شوي طبعا ا ل أ م ر بدو تدريب <تصفيق> ان الله نعم ا يعظكم به ان الله نعم مو به يا سيدي به أنا لا تقل و به ع ل ا م ة الاختلال اصطلح علماؤنا رحمهم الله أ ن يضعوا د ا ئ ر ة حمراء م س د و د ة الوسط كما ترون تحت الحرف المراد اختلاس ح ا ج ه إ ن كان ك ث ر ة يضعون ا ل ع ل ا م ة تحت الحرف و إ ن كان ض م ة أ و ف ت ح ة يضعونها فين فوق الحرف فنعم ما المراد اختلاسه ك ث ر ة العين لذلك وضعوا هذه ا ل د ا ئ ر ة الحمراء فين تحت العين هذا ك ن لدينا ت و ع ل م و ن ه من ب ا ب ا ل ع ل م ا ل ف ض د لدينا مبادئ لدينا مبادئ لدينا م ب ا لدينا مبادئ ل ر ي ن ا مبادئ لدينا م ا د ئ لدينا م ا د ئ لدينا م ب لدينا مبادئ لدينا م ا د ئ لدينا م ب د ئ لدينا مبادئ لدينا م د ئ ل ي ر ح م ه ا ل ل ه وهو م ن أ ع ظ م ب ا ئ ل د ي م ة ا ل ق ر ا ء حفظ ا ل د ي ر ا م ب ا د لدينا مبادئه لدينا م ب ا د ئ لدينا ب ا د ئ ه لدينا مبادئه لدينا مبادئه لدينا مبادئه لدينا م ب ا د ئ ر ل د ي ا مبادئه ذ ا ا ل إ م ا م له ر وارنا ي ا ا ت عن كل ل ق ا تقريبا ء ل ك ل مناسكنا و و والتيسير روايته ج د في الشاطبية ع أبي عمر ل الرواية ل ب ص ر وروايته ي وهي هذه ا عن ك ا الله تعالى وأرنا ا ئ ي رحمهم م ن س وتب علينا مهك ربنا أ ر ن ا ا ل ذ ي ن أ ض ل ا ن ا من الجن و ا ل إ ن س فنحن نقول ا ر ن ا ننطق حركات م ت س ا و ي ة لكن ا ل د و ل ي ة عند ك ث ر ة ا ل ر أ ي يسرع ويخفض صوته هكذا أ ر ن ا أ ر ن ا يسرع ويختلسها ربنا أ ر ن ا اللذين أ ض ل ا ن ا اعيد ربنا أ ر ن ا اللذين أ ض ل ا ن ا شايفين هذه ا ل د ق ة بالله عليكم يعني شو الفرق بين أ ر ي ن ارينا قبين أ اللذين بهذه ا ل د ق ة ا ل م ج ه ر ي ة نقل إ ل ي ن ا كتاب ربنا فلا يعني لا تقول يا أ خ ي شيء صعب هذا مفخر لكم ه ذ العلم ا مفخر لكم يا أ م ة ا ل إ س ل ا م ترفعون رؤوسكم وتباهون به ا ل أ م م أ ن ن ا نقلنا كتاب ربنا عن رسولنا بهذه ا ل د ق ة ا ل م ت ن ا ه ي ة لا يكاد يدرك الفرق بين ا ل ح ر ك ة و س ل ث ي ا ل ح ر ك ة إ ل ا ا ل م ن ص ة المتقن فلله الحمد والمنه على هذه ا ل ن ع م ة وجزى الله تعالى أ ئ م ت ن ا عنا خير جزاء نعم ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ل ث ة التي ذكرها الطيبي ك ل م ة بارئكم وكذا ي أ م ر ك م وبابه فتوبوا إ ل ى بارئكم هنا ك س ر ه ي أ م ر ك م ي أ م ر ه م ت أ م ر ه م يشعركم كل هذه الكلمات الافعال ك ل م ت ا ل أ ا ل م ض ا ر ع ة رواها الدوري رحمه الله عن أ ب ي ع م ر باختلاس ك ث ر ة ا ل ه م ز ة من بارئكم و ض م ة ا ل ر أ ي من ي أ م ر ك م وبابه عرفت الشعن يشعركم هذه الأفعال المضارعة يأمركم وتأمرهم وينصركم وبابه هذه كلها هذا كله يدرس بالتفصيل ليس في علم التجويد و إ ن م ا في علم القراءه نتدرب عليه من باب ز ي ا د ة المعلومات نقول بارئكم بارئكم, بارئكم, بارئكم, بارئكم, بارئكم نسرع ي أ م ر ك م إ ن الله ي أ م ر ك م بارك الله فيكم م ن ع والاختلاس في نعم ا أ ر ي ن ا ونحو بارئكم ولا ت أ م ن ن ا ولا تعدوا لا يهدي الا وهم خ يخصمون ء وهم يخصمون ليست على ر وهم ا ي ة حفظ و يخصمون ف د ر الكلى وصل الكلام و بنا إ ل ى ك ل م ة ت أ م ن ن ا ت أ م ن ن ا هذه عليكم أ ن تنتبهوا لها ل أ ن ه ا تهمكم ف ه ي في كل القراءات بما في ذلك ر و ا ي ة ح ف ص ا ن عاصم هذا الفعل جاء في س و ر ة يوسف عليه السلام على لسان إ خ و ت ه لما قالوا ل أ ب ي ه م يا أ ب ا ن ا ما لك لا تما نونا تما نونا فعل مضارع مرفوع ولا لا ولا التي قبله لا ن ا ف ي ة ليست ن ا ه ي ة ونحن نعلم ب أ ن لا ن ا ف ي ة لا تفعل شيئا في الفعل من حيث النحو من يفعل في الفعل لأن نافية تجزمه أما لا شيئا ما لك لا تأمنون هكذا الأصل تأمنون لأن نافية النافية عندي هنا الذي الفعل لا شيئا لا هكذا الأصل فصار النطق توالى يفعل تفعل لك في ث ل ا ث ة أ ح ر ف ا ل ه ا ل ت ت ح ر ك ة ما نونا تعالوا جربوها ت ما نونا جربوها كذا ت ما نونا بحركات متساويات ت ما نونا ح س ي تتحركات ب ش ب ل ا لا ف ه ذ ا الثقل جعلا النبي صلى الله عليه وسلم ي ق ر أ ه ا ويقرئها ب إ ح د ى طريقتين وهذا ما تفعله القبائل ا ل ع ر ب ي ة إ م ا أ ن نسكن الحرف الاوسط أ و هو س ط من ل ل ح ر ف ا أ النون ا ل م ض م و م ة نسكنها من أ ج ل التخفيف لا من أ ج ل الجزم ف إ ذ ا سكنت شوفي بعدها نون م ت ح ر ك ة معناها التقى عندي في النطق م ت قال امامنا الجزري رحمه الله و أ و ل ي مثل وجنس إ ن سكن ادغم ف إ ذ ا أ ض غ م ن ا نقول تمنا لما بثل إلى طويلة ل نون غنة تأمنا مشبدة تحتاج طويلة تأمنّا لكن لما كان ن ل م ك ا تسكين هذه النون لا ل ل إ ع ر ا ب و إ ن م ا للتخفيف فكانوا يضمون شفتيهم ح ا ل ة نطقهم للنون المدغمه الممطوطه ة ت ب هكذا أ ن ط ق ه ا لكم م ع ت ا د ة ثم أ ق ط ع ه ا لكم حتى تعرفوها ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف اعيد ما لك لا ت أ م ن ا على يوسف ل ا ن حنقطعها ما لك لا ت أ م ن هذا سهل قولوا لشوف ت أ م ن عندهم في صعوبه صح بعد ما نقول ت أ م ن بدنا نمط الغنا ت ب ه ن ا ونحن ع م نمط الغنا شو بنعمل نضم الشفتين إ ل ى ا ل أ م ا م من غير صوت ت أ م ن طالما الغنا م ن ط و ط الشفتين ايش مضمومتان إ ل ى ا ل أ م ا م صار عندي المقطع ا ل أ و ل ت أ من ا ل ث ا ن ي المقطع الثالث نا قولوا نا صعب طيب ا ل آ ن لح نوصلهم ببعض ت أ من لا ت ك ت قولوا صوت واحد ت أ من ن نا هلا لح نوصلهم مع بعض ت أ من نا ت أ م ن ا الله يرضى عليك لكن لو أ م ي وامك وستي وستك ما عملوها معلش م ع ليه ش ل ل أ ن هذا العمل يعني يدركه المبصر لا يدركه الكفيف ليس له أ ث ر فين في السمع و أ ب و جعفر رحمه الله أ ح د ا ل ق ر ا ء العشر ة رواها ت أ م ن ا بدون لا إ ش ب ا ع ولا روم لكنه يبدل ا ل ح ا س ك ن ه فيقول ت أ م ن ا المهم و ا ل ط ر ي ق ة الثانيه ة أ ن ك ا ن و و ا ي خ ت ل س ن ه ا كانوا يختلسون هذه الضمه إذن اذا اختلسوها معناه كل ما سيفعلونه ي خ ف ض و ن ا ل ص و يوسف وبالتالي ت ما تأمننا مالك م لا على ع د في إدغام و ب ا ا ل ل ت ي في معد غ ن منطوطة ا ن ن ت ب شباب ه هكذا ا يا ا م ل ك لا على تأمننا ي و س ف يعني حننطق ت أ م ن و ن ا بس عند نو ماذا شو هنعمل؟ ونوطي هنعمل سنفعل ما لك لا ت أ م ن ن ا على يوسف اسمعت بعض الشباب تامننا ت أ م ن ن ا إ ذ ا سكنت أ ن ت يا أ خ ي إ ذ ا قلت ت أ م ن ن ا فقد سكنت النون ا ل م ض م و م ة و أ د غ م ت ه ا فيما بعدها هذا العمل صحيح لكنه إ ش م ا م ما هو روم الروم ما لك لا تامننا على يوسف هذا وقد كتبت هذه ا ل ك ل م ة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم في المصاحف ا ل ع ث م ا ن ي ة بسن واحده ة اللوحة ليست لم تكتب النونان وإنما كتبت نون واحدة كما أمامكم تكتب كتبت لم وإنما النونان ترون نون على ف ذ ا يعني هو مطابق ل م ي ن ل ل إ ش م ا م ل أ ن ا ل إ ش م ا م في نون و ا ح د ة تمن هذه نون م ش د د ة ف ق ر ا ء ة على ق ر الاختلاس ء ة ا هكذا كما ترون أموركم يزيد ع ل م ا ؤ ن ا نون ص غ ي ر ة عليها ض م ة لبيان أ ن النطق يكون بضمتين وبالتالي النون الثانيه ة ليس ل ي ع ا شدة ليس عليها ش د ة نعم إ ذ ا رقم أ ر ب ع ة نرى على ا ل ل و ح ة لا تامن قراها ب ا ل إ ش م ا م أ و بالروم كل القراء إ ل ا أ ب ا جعفر إ ن ضبطناها بالروم فنضبطها بالروم ترون نون هكذا كما عليها د ا ئ ر ة م س د و د ة الوسط حمراء لكنهم في المصحف لا يجعلونها كذلك في المصحف سوف ي أ ت ي معنا بعد قليل إ ن شاء الله كيف شكلوها لأنهم يضبطونها على ا لا إ ش م م لا تعدوا هذه في سورة النساء. في السبت ن ا وقلنا لا تعدوا ا ء لهم ل في س نحن نقرأ شو برواية لا تعدوا لا تعدوا في السبت لا تعدوا أصلها لا تعتدوا فلها تخفيفات في ل ه ا ت خ ف ف ا ت في ع ل م عليكم المهم الصرف لا أريد أن عليكم فيها المهم أصلها تعتدوا أثقل فخففت أريد أن ب ط ر معروفة الصرف ق علم في إلى ا ص أن ت تعدوا تعدوا لا تعدوا. بفتح العين لا تعدوا فبعض القراء قرأها بعين م ف ت و ح ة فقالوا عدوا وبعضهم اختلس هذه ا ل ف ت ح ة ف ت ح ة العين هكذا لا تعدوا افمن يهدي إ ل ى الحق حق أن أمن يتبع افمن يهدي الى الحق أن يتبع افمن يهدي إ ل ى الحق افمن مهتدي لا يهدي الى الحق أ ف م ن يهدي إ ل ى الحق أ ح ق أ ن يتبع أ م ن لا يهتدي إ ل ا ان يهدى فما ا يهتدي بدون بدون يهدي ف لكم ل كيف تحكمون أفمن يهدي إلى الحق؟ أحق أن يهدي يتبع إلى الحق امن لا يهدي ت إ ل ا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون فيهتدي هذه العرب كانوا يغيرون فيها على لهجاتهم فيهتدي يغيرونها كما ذكرت لكم بتغييرات صرفيه تصير يهدي كما على روايه الحصن امن لا يهدي الا ان يهدى وبعضهم يجعلها يهدي بفتح الهه والذين فتحوا الهاء منهم من ينطقها ب ح ر ك ة ك ا م ل ة يهدي ومنهم من يختلس تلك ا ل ف ت ح ة وهو قالون و أ ب و عمرو كما نرى على اللوحه ة قلوا لا ورأي بصوت واحد أما ي د يهدى إلا أن يهدي ي إلا لا تقولوا يهدي بحركة كاملة أن بحركة أ َ م َّ ا لا َ يهدي َِ الا َ ان يهدى َُْ اعود فاقول هذا العلم كله من باب توسيع الثقافه بالنسبه لكم لا يضركم عدم معرفه هذه الامور أ بأنه م يخصمون و ر س ي ش الآية ك ي م ما ينظرون الا ص ي ح ة واحده تأخذهم وهم, يخصمون أصلها يختصمون تاخذهم وهم يختصمون بوزن يفتحون لها تغييرات ص ر ف ي ة كيهدي و ك ت ع د و حتى صارت نحن شو بنقول على حفظ يخصمون بفتح إ ي ش ب الياء وكسر الخاء يخصمون نعم و ق ر أ بعض القراء يخصمون بفتح الخاء ب ح ر ك ة ك ا م ل ة واختلس بعضهم هذه ا ل ف ت ح ة كما نرى قالون و أ ب و عمرو فيقولون ما وهم يخصمون يا نعم ا ن ن و و ه يخصمون نعم بارك الله ف ي ك قال ا ل ط ي ب ي رحمه الله عن تنبيه هام في البيت الثامن والخمسين والتاسع والخمسين وقد يعبرون عن ترك الصله ة ل ل ا ا ترك الصلة للها ص ة ل ل اللي هاء الضمير هي بالاختلاف وهي م ك م ل ة ل أ ن وصلها بذاك قدرا تمام تحريك لها به يرى به يرى وضعها الحقيقي ي يعني أمس تكلمنا الله خليكم معي تكلمنا أمس سلامكم الله شوي قلنا إ ن ه ا ا ل ض م ي ة تصلها العرب تشبع ضمتها إ ن كانت ض م و م ة مثل إ ن ه على رجعه لقادر أ ل م نقول ذلك نعم هذا ا ل إ ش ب ا ع الذي يتولد منه واو في اللفظ ويا ء في اللفظ في بعض الكلمات مو موجود مثلا شوفوا عندنا بحفص و إ ن تشكروا يرضه لكم فهذه لو فتحتم بعض كتب القراءه تجدهم يقولون وقراها حفص بالاختلاف فعم ينبه الطبيب ي ن ي يقول لا تفهم يا أخي إذا قرأت أن حفصن قرأها لا يا إذا تفهم حفصن أخي أن ا ا ا ل ل خ ت ف يعني خطف ا ل ح ر ك ة لا هنا يعنون بالاختلاف عدم ا ل إ ش ب ا ع للكثره ة حتى يتولد م ن يا يقرأها غير كاملة بكثرة مشبعة لكن حتى يتولد منه ا يا, يا هكذا وإن تشعر ا ش ر و ا يرضاه لكم شفوها ضاه لاكم ضاه لاكم ما في حرف اطول من جيرانه ولا اقصر سمعنا فاذا قراتم في بعض الكتب ان حفظا قراها بالاختلاس المراد بالاختلاس هنا ترك الصله وليس المراد الاختلاس خطف الحركه ة وقد يعبرون عن ترك ا ل ص ل ة للها أ ي ها ه الضمير ا بالاختلاس قد ي عن ب ر و بالاختلاس عن هذا ا ل أ م ر وهي مكمله ة مين ي مكملة الحركه ة ماذا يعملون ق لماذا لأن وصلها إن وصلها بالياء وصلها بذاك إن قدر ت م تحريك ف إ كانت ا مع ل ي ا حركتها ء قدرت لأنه هذه ك م ا ل ه ا الياء طالما شيل ش حدث نقص و ي س م و هذا ه النقص ا ل ا خ ت ل ا ف لكنه ليس كالاختلاف الذي مر معنا يعني الطيب ينبه على دقائق الله يجزي ع ن ن الخير ا قل من ينبه عليها من المصنفين اعتمادا على فهم القارئ فهو ينبه عليها نعم نرى على الأفط في الحرف في ينبه عليها هو جاوره من هذا أنه هائي اللوحة تقصير يستعمل نعم نرى زمن بالنسبة من باب على الاختلاص المتحرك لما المتحركات الأصل إلا أنه يستعمل في باب الضمير ويراد به ا ل ح ر ك ة ا ل ك ا م ل ة من غير إ ش ب ا ع لها أ ي من غير أ ن يتولد من تطويلها واو ياء فيقال مثلا ق ر أ حفص يرضه لكم باختلاس هاء الضمير أ ي ب ض م ة ك ا م ل ة لكن من غير إ ش ب ا ع لها فلا يتولد منها حينئذ م د و ص ل ة وضح هذا ما أ ر ا د الطبي أ ن يقوله في هذين البيتين ثم قال رحمه الله و ب د أ معنا موضوعا هاما وهاما جدا وهذا ا ا م جدا و ه يهمنا على كل القراءات والروايات وهو ما نسميه اتمام الحركات, إتمام إيش؟ الحركات. قال في البيت الستين وكل مضموم فلن يتم إ ل ا بضم الشفتين ضما يا إخواني أحد الضمه يا إ خ و ا ن ي أ ح د الحركات الثلاث س م ي ل ض م ة ل أ ن ه ا تخرج بضم الشفتين لماذا سميت ا ل ض م ة ض م ا ل أ ن ه ا تخرج بضم الشفتين و إ ل ا شو معناه اسمها ض م ة ف إ ذ ا عندما ن ق ر أ علينا ام الشفتين نحن بالعاميه ما نمتعودين نعمل ما نعودين م ت نفعل ذلك فبيجي و ا ح د ب ي ق ر أ ق ر آ ن بيستعمل ا ل ع ا د ة تبعه ا لازم ع م يسمي فمي عم ما ما ي في إياك يحني يا دور عم يحرك تصير تصير ة قراءة شفائفه القرآن أنظروا دور ا لك إلى ل نعبد بودو بودو شو يضم الشفتين كهيئتهما عند النطق بالواو ل أ ن ا ل ض م ة واو ص غ ي ر ة أ و ق ص ي ر ة فشكل الشفتين عند نطق ا ل ض م ة مطابق لشكل الشفتين عند نطق الواو م ث لو ا ل أ ر د ن ا أ ن نقول وقولوا للناس حسنى وقولوا شايفين هذا الشكل وقولوا ولا نقول مثلا وقولوا ق وين ل و و ا ضم ما بيصح هذا العمل هذا بيصح فلذلك قال كل م ض م و ن فلن يتم إ ل ا ب إ ي ه بضم الشفتين ضم شو عراب ضمها مفعول ا مطلق مؤكد للفعل انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة يجب على القارئ أ ن يضم شفتيه عند النطق بالحرف المضموم كهيئتهما عند النطق بالواو واضح هذه ص و ر ة أ م ا م ي ة للشفتين و ص و ر ة ج ا ن ب ي ة لحرف مضموم ثم قال رحمه الله و ذ ف انخفاض ض ب للفم يتم والمفتوح بالفتح افهمي وذو انخفاض للفم يتم ايضا هذا الامر علينا ان نراعيه وهو اننا اذا نطقنا حرفا مكسورا علينا ان نخفض الفك ونخفض الفم ب ي بس مي انظروا الى فمي بس مي بس مي اما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا عم ي ق ر أ بنومه تبين ا ن ما بيصح هذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ح ر ك بدا ي أ خ ذ حقه والفم بدا يتوضع نفس التوضع إ ذ ن ننظر إ ل ى ا ل ل و ح ة يجب عليه الضمير الذي راجع للقارئ قارئ ا ل ق ر آ ن أ ن يخفض فكه السفلية ش ويرفع كمان و وسط لسانه عند النطق بالحرف المكسور كهيئته عند النطق بالياء اي بي طي اي كل هذه لابد من أ ن يكون الكسر كسر كامل والمفتوح بالفتح يعني والحرف المفتوح يخرج ب إ ي ش بفتح الفم لماذا سميت ا ل ف ت ح ة ف ت ح ة أه؟ لانها أ ن ه تخرج بفتح、الفم. سميت الفتحة فتحة الفم ل أ تخرج بفتح الفم كما يجب على القارئ أ ن يفتح فمه عند النطق بالحرف المفتوح كهيئته عند النطق ا ل مثلا ك ت ب ك ا كاتب بدنا ا ت نفتح ب ل ف م أما الله ا كتب كتب, كتب, كتب. ل ي أغلب أنه لا لا هذا العمل يحرك شيء يصح ثم علل رحمه الله لماذا هذا ا ل أ م ر قال إ ذ الحروف إ ن تكن م ح ر ك ة يشركها مخرج أ ص ل ا ل ح ر ك ة أ ي مخرج الواو هذا ب ا ل ن س ب ة لمين ل ل ض م ة ومخرج ا ل أ ل ي ف ب ا ل ن س ب ة لمين ل ل ف ت ح ة والياء في مخرجها الذي عرف ب ا ل ن س ب ة لميل ا ل ك س ر ة نرى على ا ل ل ل و ح ة ا ض م ة واو ق ص ي ر ة و ا ل ف ت ح ة ألف ق ص ي ر ة و ا ل ك س ر ة ياء ق ص ي ر ة لذا ف إ ن صوت الحركات مطابق لصوت أ ص و ل ه ا من حروف المد إ ل ا أ ن ه أ ق ص ر زمنا هذا كل ما في ا ل أ م ر هذا كل ما في خلاص فعند نطق حرف متحرك نقوم بعملين هاي بدي اياكم تفهموها تمام فعند نطق حرف متحرك نقوم بكم عملين、بعملين. نخرج الحرف من مخرجه ا ل أ ص ل ي ويصاحب ذلك مخرج أ ص ل ا ل ح ر ك ة يعني لو قيل لك انطق قافا مفتوحه تقول هكذا ق ق ق هذا ق ا كم عمل هما عملان العمل ا ل أ و ل عمل مخرج القاف اللي هو أ ق ص ى اللسان وصاحبه مخرج ا ل أ ل ي ف اللي هو أ م ا ل ف ت ح ة من أ م ا ل ف ت ح ة ا ل أ ل ف أ ي إ ذ ا الحروف إ ن تكن م ح ر ك ة يشركها مخرج أ ص ل ا ل ح ر ك ة أ ي مخرج الواو ب ا ل ن س ب ة ل ل ض م ة ومخرج ا ل أ ل ف ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ت ح ة لو قيل لي أ ن ط ق باء م ض م و م ة ماذا أ ق و ل ب ب كم عمل عملان العمل ا ل أ و ل مخرج الباء وصاحبه مخرج الواو لو قيل لي انطق دالا م ك س و ر ة أ ق و ل دي دي كم عمل عملان مخرج الدال ومخرج أ ص ل ا ل ك س ر ة اللي هو مخرج مين الياء هذا أ م ر هام عليكم أ ن تنتبهوا له بارك الله فيكم طيب و الساكن لا يصاحبه فتح للفم ولا يصاحبه انضمام للشفتين ولا يصاحبه انخفاض للفك السفلي الساكن ساكن ت ب ه ن ا أ ق أ ت أ ش ا ع إ ل ى آ خ ر ه ثم قال رحمه الله في البيت الرابع والستين ف إ ن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم ك ل محققا ب أ ن ه منتقص ما ضم والواجب أن ن ط ق به متم شعر متم حال ح ا ل ة كونه متم كذاك ذو فتح يعني يجب إ ت م ا م ه وذو كسر يجب إ ت م ا م كل منهما افهمه تصب كلام جميل والله ك أ ن ه حلوى جزاه الله عنا خيرا على هذه ا ل أ د ي ا ت ا ل ر ا ئ ع ة نر ى على ا ل ش ا ش ة لن تنطبق شفاهه أ ي لم تنضم لا تفهم م ك ل م ة الانطباق يعني أ ن تلتصق الشفتان ببعضهما ليس هذا المقصود المقصود بانطباقهما هنا انضمامهما إ ل ى ا ل أ م ا م إ ذ ا لن تنطبق شفاهه أ ي لم تنضم عند نطقه بحرف ا ل المضمون كهيئتهما عند النطق باي بالواو ثم قال رحمه الله في البيت السابع والستين والثامن والستين فالنقص في هذا شو هذا ا يعني لدى ف والفتح فالنقص في ت ح الضم والكتح هذا ا ل ت أ م ل أ ق ب ح في المعنى من اللحن الجلي ليه قال اذ هو تغيير لذات الحرف واللحن تغيير له بالوصف يعني شو ق لو قلت أ ن ت مثلا, مثلاً نعم بودو بودو ما ضميت الشفتين قال هذا أ ق ب ح من اللحن الجليل ا لحن ا ل ج ل ي هو أ ن يغير الحرف مثلا مثل ما قلنا عسى تفخم ا ل ص ي ن شو بتصير عسى <تصفيق> لما أ ن ت بتقول عسى بتفخمها غيرت إيش غيرت وصف ا ل ح ر ف بينما هون شو عملت غيرت ذات ا ل ح ر ف والله الكلام شوي صعب مع احترامنا ل ل إ م ا م الطبي ي هذا الكلام شوي صعب يعني اللي بيقول عسى عسى بيفخمها بيقول عصا هذا أ ق ل ش أ ن ا أ ق ل ش أ ن ا ممن ن يقول مثلا إ ن ك م إ ن ك م قال إ ن ك م يا أ خ ي يعني ما جابها م ض م و م صح لكن مو مثل اللي بيلحن لحن جلي واحد غير الفتحه سواها ضمه والضمه سواها ك س ر ة هذا لحن جلي ما في أ ق ب ح من هيك فمع احترام تقبيل ا ل أ ي ا د ي للشيخ الطبي ي نقول له والله هي ما ظابط معنا لما كانت الحركات حروف مد ق ص ي ر ة ف إ ن التغيير في أ ص و ا ت ه ا بعدم إ ت م ا م ه ا هو تغيير ل ز و ا ت ه ا أ م ا اللحن الجلي فهو تغيير لوصف الحرف لا لذاته كضم المفتوح وفتح المكسور من أ ج ل هذا ر أ ى الطبي ي رحمه الله أ ن عدم إ ت م ا م الحركات أ ق ب ح من اللحن الجلي وفي هذا نظر وفي هذا نظر يعني أنا بالنسبة لي لا أوافقه يعني لي هذا هذا رحمه الله أنا بالنسبة لا نظر نظر ويظل اللحن ا ل ج ر ي ما في ه أبشع منه م في ابشع فيه أ منه ثم قال رحمه الله في البيت التاسع والستين فكل حرف رده ل أ ص ل ه وانطق به مكملا بكله فكل حرف رده ل أ ص ل ه أصل اصل ل ح ر مخرجه ف أ الحرف مخرجه, شو أصل الحرف؟ مخرجه. وانطق به مكملا بكليا انطقه مع حركته الكامله فتحه كانت او ضمه او كثره كما اسلفنا منذ قليل عندما ننطق المتحرك كم عمل عندنا عملا نر على اللوحه رده لاصله اي اخرجه من مخرجه فاصل الحرف مخرجه انطق به مكملا باعطائه كامل صفاته والحركه المناسبه له ثم قال رحمه الله وحقق السكون فيما سكنا ولا تحركه ك أ ن ع م تهدنا وهكذا المغضوب م ع ظللنا ونحوه واللام اظهرنا هنا ينهى الطيبي رحمه الله عن شيء نسمعه أ ح ي ا ن ا من بعض إ خ و ا ن ن ا وهو هزو ساكن هزو ح ر ف ا ل ساكن ولو كان من غير حروف ا ل ق ل ق ل ة فمثلا ي ق و ل أ ح د ه م ص ر ا ط ا لذين أ ن ا ا م ت علي هم أ ن ا امتى فاتو انا هل أ ن ا هدي شو ا سمها ق ل ق ل ة ه ذ ي ولا ت ق ل ق ل ا ل ع ر ب إ ل ا ك م حرف خ م س ة أ ح ر ف لا سادي س ل ه ا هي إ ي ش خ ط ب ج د ولا س ا د ن ت ب ه ن ا فلا يصح أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن أ ن ا عمت أ و يقول إ ه د ي ن ا الصراط المستقيم أ ل م تسمعوا ذلك من بعض الناس أه؟ ايهدينا شو بيعمل بالهاء يجعلها تهتز هذا ق ل ق ل ة والهاء ليست من حر كذلك الغين من حرف من ك ل م ة المغضوب غير المغضوب عليهم مغضوب شافين الحرف مثل ما عمل هكذا شو بيكون خلقل. لا يخلقل كما أ س ك ت إ ل ا قطب جل إ ذ ا أ ن ع م ت كيف ننطقها أ ن ع م ت أ ن ع م ت ولا نقول أ ن ع م ت قلوا بعدي بصوت واحد صراط الذين انعمت عليهم, عليهم الله يهديكم عليهم لا تقول عليهم إ ه د ن ا الصراط المستقيم الغلط إ ه د ن ا الصراط ت اهدنا الصواب اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ظللنا نترك اللام ايش س ا ك ن ة ولا ن ض غ م ه ا ما ن ق و لا ظ ل ل ن لا ن ض غ م ه ا في النون بعدها ولا نجعلها تهتز نرى على ا ل ل و ح ة بارك الله فيكم تحقيق السكون للحرف يكون ب إ خ ر ا ج ه من مخرجه هذا الحرف الساكن دون أ ن يصاحبه ش ا ئ ب ة ح ر ك ة من الحركات الثلاث شو ا ل ش ا ئ ب ة يعني لا بعض ا ل ض م ة ولا بعض ا ل ف ت ح ة ولا بعض ا ل ك س ر ة بعض ا ل ح ر ك ة شو اسمه عند ا ل ق ر ا ء روم أ و اختلاس كما مر معنا منذ قليل هذا ا ل أ م ر ا ل أ م ر الثاني ب إ خ ر ا ج ه أ ي الحرف الساكن بالتصادم بين طرفي عضو ا ل ن ط ق إ ل ا أ ن يكون حرف ق ل ق ل ة القلق ل تخرج بالعكس س ي أ ت ي الحديث عنها إ ذ ا ربي أ ر ا د وذلك بعدم اهتزازه في مخرجه بما يشبه ا ل ح ر ك ة مثل ما دربتكم منذ قليل على عدم ه ز هذه الحروف السواكن ويقاس عليها غيرها وهكذا المغضوب مع ظللنا ونحوه واللام أ ظ ه ر ن ا لا تدغم اللام ا ل س ا ك ن ة إ ن كانت حرفا أ خ ي ر ا من الفعل في النون ا ل آ ت ي ة بعدها نحو وظللنا أ ي ما نقول ظللنا جعلنا ما نقول جعلنا ولا تحملنا لا نقول ولا تحملنا قل نعم لا نقول ق ل نعم ترى كل هذه اللامات من لامات ا ل أ ف ع ا ل لا بد من إ ي ه من إ ظ ه ا ر ه ا عند النون لذلك قال رحمه الله ولما ا ل ا أ ظ ه ر ن اظهرن هذه النون نون ايش نون التوكيد الثقيل ة انتهى هذا البحث وننتقل إ ن شاء الله إ ل ى البحث بعد ايش عندكم التنوين、طيب. التنوين قال رحمه الله في البيت الثاني والسبعين والحرف لا يقبل تحريكين معا كضمين وفتحتين الحرف العربي ما بيتحرك بحركتين في آ ن واحد يعني كيف بدا تكون الباء م ف ت و ح ة و م ض م و م ة م ض م و م ة و م ك س و ر ة ما بصير ح ر ك ة و ا ح د ة والحرف لا يقبل تحريكين معا عرفتوا شمعنات م ع ا ن يعني في الوقت ذاته كضمين وفتحتين طيب هنا يبرز سؤال فيقال نرى في الكتب وفي ا ل ق ر آ ن أ ن بعض الحروف فوقها حركتين فوقها فتحتين فتحتان ي ن ف ت ت ح أ و فوقها ضمتان أ و تحتها كثرتان و أ ن ت تقول أ ن الحرف لا يقبل تحريكين رد الطبيب ي على ذلك فقال س ي أ ت ي معنى في ا ل ل و ح ة بعدها لا يتحرك الحرف الواحد ب أ ك ث ر من ح ر ك ة و ا ح د ة في الوقت ذاته وما نراه من وجود حركتين فوق احد الحروف ف إ ن ا ل ح ر ك ة ا ل أ و ل ى منهما هي ح ر ك ة الحرف و ا ل ث ا ن ي ة د ل ا ل ة على تنوينه فعليما هي عليما كما ت ر و ن هي م ي م ف ت و ح ة وبعدها نون ايش س ا ك ن ة هي التنوين لكن كيف عبروا عن هذا التنوين ب ف ت ح ة أ خ ر ى ورحيم هي م ي م ض م و م ة يتلوها نون س ا ك ن ة كيف عبروا عن تلك النون ا ل س ا ك ن ة بوضع ض م ة أ خ ر ى وبيت هي كما نرى أ م ا م ن ا على ا ل ل و ح ة بيت بتاء م ك س و ر ة بعدها نون س ا ك ن ة عبروا عن تلك النون بايش باضافه كسره واحدة والثانية كناية عن مين عن ا فقال ر الله ونحو بن وبن وبن تنوين نون غدت يلزمها السكون م ز ي د ة بعد تمام الاسم وما لها من ص و ر ة في الرسم ونحو عم يقول إذا شفت بن مثلا كتابا أو شفت بن كتاب أو بن بن بن عم مثلا إذا كتابا كتاب شفت شفت كتاب لا تظن ب أ ن هذه ا حركتين ذ ه ح ر ك ة و ا ح د ة ونحو بن و بن و بن تنوين نون ما هو التنوين عرفه فقال هو نون غدت يلزمها السكون هي نون س ا ك ن ة تفعله العرب إ ل ى ا ل آ ن بعض إ خ و ا ن ن ا من ا ل ب ا د ي ة بيستعملوا التنوين و أ ن ا أ ط ر ب جدا لما أ س م ع م ث ل ا ب يقول لك مثلا اشترينا بيت جديد بيت جديد لا تسمعه هيك ايام فبيستعملوا ت ل ا نحن في أ غ ل ب العاميات ا ل م ع ا ص ر ة تركنا التنوين ما نستعمله في كلامنا فبعض إخوانا من الأصول ومن البادية ما الأصول البادية زالوا إلى الآن وأنا أطرب جداً لما أسمعه لأنه من بقايا ثم قال عن هذه عن التنوين مزيدة استعملونه كلب البيت؟ لا هي مزيدة. بعد تمام الاسم بانتهى الاسم تجي النون ثم قال وما لها من ص و ر ة في الرسم يعني ليس لها من ص و ر ة في الخط التنوين ليس له ص و ر ة بمعنى نون و إ ن م ا كما أ س ل ف ن ا يجعلون ا ل ح ر ك ة م ض ا ع ف ة ل ل د ل ا ل ة على تنوين الحرف نر ى على ا ل ل و ح ة التنوين هو نون س ا ك ن ة تلحقها العرب آ خ ر ا ل أ س م ا ء لفظا لا خطا ووصلا لا وقفا وعلامته في الخط ش ع ل م ه ا ل ت ن ي م في الخط م ض ا ع ف ة الحركه واضح يا شباب نحو عليم عليم عليما قال رحمه الله عن هذه النون التي هي ا ل ت ن و ي ن في البيت الخامس والسبعين في الوصل أ ث ب ت ه ا وفي الوقف احذفا لا بعد فتح ف ق ل ب ن ه ا أ ل ف ا هنا يتكلم على مد العوض انتبهت قلنا في اللوحه ة التي ل ق ب ا انظروا اللوحة التي قبلها عليم كيف نقف على عليم يا شباب عليم كيف نقف على عليم عليم كيف نقف على عليما عليما فقال في هذا البيت الذي يلي عن النون وهي تميل في الوصف اثبتها وفي الوقف احذفه لا بعد فتح اللي هي عليما فاقلبنها أليفا شيئا كيف نقف على شيئا شيئا طيب شيء كيف نقف عليها شيء كيف نقف عليها شيء في الوصل أ ث ب ت ه ا وفي الوقف ح ذ ف ا لا بعد فتح فاقلبنها أ ل ف ا هذه ا ل أ م ث ل ة التي أ م ا م ك م وقد دربتكم عليها طب مطلقا بدنا نقلب نقلبها أ ل ف ا ن كل تنوين نصب نقلبه أ ل ف ا ن قال رحمه الله إ ل ا إ ذ ا ما هاء ت أ ن ي ث تلت فمطلقا في الوقف حتما حذفت من أ ج ل ذاك لم يصور ب ا ل أ ل ف يعني شو مع هذا الكلام مثلا إ ذ ا ر أ ي ت ج ن ة وجزاهم بما صبروا ج ن ة ج ن ة هذا تنوين شو نصب ولا رفع ولا جر بدي اسمع منكم نصب بس مو نصب ا ح ت ي ا ل بس نصب ها هذا تنوين النصب هل نطبق عليه ا ل ق ا ع د ة ونوقف ونقول و ج ز ه م بما صبروا ج ن ة لا لا ها ا ل ت أ ن ي ث لو كانت م ن و ن ة تنوين ن ص ب م ا نعمل نحذف التنوين ونقلب التاء الى ايه الى ها انتبهنا كيف وجزاهم بما صبروا جنه ن وقل ح ر ر ي و من المصنفين من نبه على ذلك وهو أ م ر لا بد منه فجزى الله إ م ا م ن ط ي ب على دقته وحقه ل ش و ا ر د المسائل نعود فنقول كلامه على تنوين النصب فقال رحمه الله الا اذا ما هاء تانيث تلت أي نون, التوكيد نون التنوين فمطلقا في الوقف حتما حذفت من أ ج ل ذاك لم يصور بالالف أ ل هل ل ي ف ع م ا من أ ج ل ذاك لم يصور بالف أ ل نر ى على ا ل ل و ح ة تنبيه لا يعوض عن تنوين النصب ب أ ل ف إ ذ ا كان على ه ا ي ت أ ن ي ث نحو و ش ج ر ة تخرج من طول سيناء كيف نقف عليها و ش ج ر ة ج ن ة يوقف عليها ج ن ة ثم قال رحمه الله في ا ل ش ط ر الثاني من البيت السابع والسبعين ونحو ماء قف عليه بالالف أ ل ف وَنَحْوُ م قِفْ ع ي ه ب ا ل ل أ ماء هذا تنوين نصب ولا لا يأتي أخي مرصي توقف عليها ليش أخي يصير في توقف كتبوا كتبوا الخط ماء لماذا ما قال ما ما ما العرب وإذا وإذا كتبوا أَلِف ما كتبوا ما كتبوا العرب لا تجمع قال لا ف يكتفوا آخر ا ل ر ي بين وَوَيْنِي أو يَا أَيْنِي أَلِفَيْن م ة ب أو أو ك ب ب و ا ح د ة وسبقا ل ن إ ن الهمزه لم يكن لها ص و ر ة في الخط ف م ا أن كيف كانوا يكتبونها ميم ا لكن ع ر ب ي ت م ا ر إنما يعبر عن إيش عن يعبر ن ي ي ع تقريبا عن المنطوق لكن أ ح ي ا ن ا ما بيكون في تطابق مائه في ا ل م ئ ه بين المكتوب وبين المنطوق هلا مثلا لما نقول الشمس هل الخط مطابق للنطق مو مطابق ل أ ن ه المكتوب الشمس المكتوب الشمس ما في عربي بالدنيا يقول ايش الشمس كل العرب شو بيقولوا الشمس ف ا ل أ ص ل ان يكون الخط مطابقا للمنطوق لكن أ ح ي ا ن ا قد يكون غير مطابق وهذا موجود في كل اللغات انظروا إ ل ى ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة يعني ستسعين بالمئة من ك ه ا بخلاف المكتوب ليس كذلك؟ إذن ماء العرب تقف عليها بفطرتها بإيش؟ ماء وعلى فطرة العرب في الصدر الأول عصر التابعين تقريبا تنطق تقف نعم إذن فطرة بإيش؟ ليس كذلك؟ وعلى في ذكر عصر كان هناك معلم صبيان شو معلم صبيان؟ يعني مثل يعني هلأ صبيان تمهيدي ت والذي قبل الصف ا ل أ و ل الابتدائي ح ا ط ت أ و ل ا د صغار وقاعد عم يعلمهم والاولاد عرب أ ق ح ا ح و ص ح ا ء فعم يعلمهم ق ص ا ر السور عم يعلمهم س و ر ة المثل فحتى يسهل عليهم ا ل أ م ر عم يقطعلهم ا ل آ ي ة فقال لهم اقول وقولوا خلفي فيقول هو تبت يدا ف ا ل أ و ل ا د يقولون تبت يدا ن شو ي ق و ل و ن هو ما شاء الله مثل ع ا د ي مع وعصايه شو يضربهم ي ق و ل و ا مثلي تبت يدا ا ل أ و ل ا د ي ق و ل و ا تبت يدا ن يضربهم م س ك ي ن ه ا ل أ و ل ا د فمر واحد فهيم قال لهذا المعلم يا أ خ ي صلها لهم صلها لهم فقال الاولاد م م ع ل تبت ي د أبي لهب ت ب ف ق ا ل ل أ و ا تبت يدا أ ب ي لهب وتب فنطقوها نطقا صحيحا ما الذي حدث هو لما قطع ك ل م ة يدا عن أ ب ي لهب فصل المضاف عن المضاف إ ل ي ه ويدا أ ط ه ا يدان حذفت نونها بسبب ا ل إ ض ا ف ة فلما فصلها عن ا ل إ ض ا ف ة بفطرتهم الاولاد أ و ل د ر ج ع ا عرفته فهو يقول تبت يقول د ا ا ل ل و ما ب ي ع رجعوا ف بيعرفوا و شو ا يدا يدان تبت ر ل ا قذنان ن ي ي ن ن ا ما ب ع ر ف ي د النون عينان إ ا إذا ا ك بعدها ش مضاف إليه فهو لما قطعها فهو إليه ع الإضافة بفطرتهم ا ل أ و ل ا د شو عملوا ورجعوا ا ن ه ياكلوا أ ت ل مساكين مع انه ايش عم يتكلموا كلام صحيح فجزى الله ذلك الرجل الذي ن لا, لا تتركها حبيبي بس دول ولاد صغار أ ن ت كبير <تصفيق> ونحو ما أنطف عليه طيب تعالوا أنطف نتدرب أن ما ما ماء بالألف عليه على طيب أ ن شاناهن إن ش إن, إن, ان شاء فجعله غثاء وقيس عليها كل تنوين على ه م ز ة م تنوين ط ر ف ت نصب عندما نقف نقف بالف و إ ن لم تكن ا ل أ ل ف في الخط ل أ ن ه كما أ س ل ف ت منذ قليل لا تجمع العرب في الخط بين واوين أ و يائين و ل ف ي ن في آ خ ر الكلمه ة نعم ن ت ب تقف العرب على ماء ونحوه ماء وزدت لكم الألف بالأحمر لترونها الألف العرب ماء ماء بالأحمر على لكم ونحوه ب أ ل ف بعد ا ل ه م ز ة ولكنهم لا يكتبونها ل أ ن ه م لا يجمعون في الخط بين الفين متجاورتين وكذلك يقفون على كل ما شابه ن ح ه ان شاء ودعاء وقد دربتكم على ذلك ثم قال رحمه الله في البيت الثامن والسبعين والتاسع والسبعين هذا وهم منهم العرب قد صوروا التنوين في لفظ بنون رسمت في المصحف وهو ك أ ي وبنون يوقف عليه للرسم وبعض يحذف في عندنا ب س و ر ة ك أ ي من قريه ما ياكل حج وغيرها كاي من رسول قاتل معه ربيون و ك أ ي من نبي عفوا قاتل معه ربيون كثير كأي هذه أ ص ل ه ا ك أ ي ونونت ه ن ا ك ي فكتبت ف في المصحف بين يدي رسول الله بنون هكذا ما ا ل ح ك م ة الله أ ع ل م فيوقف عليها ب ن و ن اتباعا ل إ ي ه للرسم و ك أ ي ي ن ت ب ه ن ا قولوا ورائي ب يوقف عليها و ك أ ي ل ك م محص تمام ابو عمرو البصري رحمه الله ب يوقف عليها و ك أ ي تسهد للعلم بالشيء انظروا إ ل ى اللوحه كتب التنوين نونا بنون في الخط بدل التنوين ويوقف عليها اضطرارا او اختبارا, اختباراً؟ لا أحد يتعمد القارئ الوقف ة الا على كلام له معنى كامل ويوقف عليها اضطرارا أ و اختبارا بنون س ا ك ن ة عند أ غ ل ب القراء ووقف ابو عمرو عمر ي ويعقوب الحضرمي كيف وكأي وخفوا على ا ا إظهار التشديد إذا ب د من ل ع ق ر ا ء ت ه هذا وهم م ا صوروا ا قد ل ت ن و ي ن بنون في لفظ بنون رسمت في رثمت ا ل م ص ح ف يوقفوا وهو كأي وبنون كأي عليه للرسم وبعض يحذف قال رحمه الله في البيت الثمانين والنون للتوكيد من ي ك و ن و ن ص ف ع ن قد ص و ر ا ل ت ن و ي ن أ ي أ ل ف ا كما تصير وقفا هذا قد شرحته لكم بالأمس وقلنا لا ولا يكون في سورة يوسف كتبت إيش النون الخفيفة قد للتوكيد سورة كتبت لكم يكون بأن يسجنن يوسف في على ل هيئة ا ت ن ويوقف ن ي عليها ولا يكونا وهذا من فعل العرب قال إ نون كني معنا الآن أتي البيت ح ة ع م نرى اللوحة تصل العرب نون التوكيد ل و ح ة ص ل العرب ن ن ا ل ت و ا ل خ ف ي ف ة بما بعدها ب نون فيقولون مثلا اذهبا يا, هذا وصلوا شو بيقولوا اذهبا يا هذا فاذا وقفوا عليها قلبوها أ ل ف ا فقالوا اذهبا موت مخاطبه مامي واحد التثنية ليست التثنية حسبه إذهبا انتبهنا خاطبه هذه هذه ليست ألف لأنه هنا اثنين يعني كيف؟ ألف ألف قال ابن مالك عن نون التوكيد ا ل خ ف ي ف ة و أ ب د ل ن ه ا بعد فتح أ ل ف ا وقفا كما تقول في قفا قفا إ ذ ا بدك تامر واحد بالوقوف وتؤكد ا ل أ م ر شو بتقول قفا يا هذا ف إ ذ ا وقفت على قفا شو بتقول قفا والنون للتوكيد من يكونا ونفعا قد صورت تنوينا أ ي أ ل ف ا ً كما تصير وقفا ثم نرى في السطرين ا ل أ خ ي ر ي ن من اللوحه ة نية وعلى الوقف كتبت على كتبت ي التنوين في القرآن في قوله تعالى وليكوناً、لنفعا. كيف ليكوناً؟ ئ ة القرآن تعالى قوله لنفعاً على نقف بالالف ايوه ليسجنن وليكونا ناموا الشباب ناموا ايش هذا وين ا ل ه م ة ليسجنن وليكونا لنسفع ثم قال في ا ل ش ط ر ة ا ل ث ا ن ي ة من البيت الحادي والثمانين وهكذا إ ذ ن و أ ع ن ي الحرفه يعني إ ذ ن هي ن و ن كتبت على ه ي ئ ة التنوين إ ذ ن هذا الحرف كما تعلمون من نواصب الفعل المضارع ماهي شو بينصب الفعل المضارع أ ن ولن وكي و إ ذ ن ولام التعليل وفاء ا ل س ب ب ي ة وحتى ماهي نعم واول معيه تكرم إ ذ ن اذن هذا الحرف منون ع ف و اخره نون لكن كتب في المصحف على ه ي ئ ة التنوين م ث ل ع ط و ن ا آ ي ة ك ر ي م ة فيها إ ذ ن و إ ذ ا لاتخذوك خليله و إ ذ ا لو وقفنا عليها شو منقول و إ ذ ا لكن لا يتعمد اضطراري او اختباري اختلف علماء ا ل إ م ل ا ء في ك ت ا ب ة إ ذ ن هل ت ك ت ب بالنون أ م بالتنوين هل و من اللي ا خ ت ل ف و ا علماء ا ل إ م ل ا ء ما لنشغل فيهم نحن فقال بعضهم إ ن أ ع م ل ت في المضارع بعدها كتبت بالنون ش وقيل يعني أعملت بعدها يعني يعني بالتنوين أعملت بعدها بالنون نصبته وإن أهملت يعني لم تنصبه أهملت لم كتبت بالتنوين وقيل غير ذلك هذا الخلاف عند أ ه ل الخط و ا ل إ م ل ا ء ما لنشغل فيه و أ م ا في المصحف هذا اللي ب ه م ن ا نحن في ا ل ق ر آ ن فكتبت إ ذ ن بالتنوين ويوقف عليها اضطرارا ً أ و اختبارا ً بالالف يعني شو عليها؟ اذا إ هذا ب ا ل ن س ب ة لي اذا التي هي حرف و أ م ا إ ذ ا ا ل ظ ر ف ي ة فليست م ن و ن ة وهي ث س م مثل إ ي ش إ ذ اذا جاء نصر الله والفتح نصر إ جاءك المنافقون قالوا نشهد إ ن ك لرسول الله قال ا ل ط ي ب ي وهكذا إ ذ ا و أ ع ن ي الحرفه ليش قال و أ ع ن ي الحرفه حتى يخرج إ ذ ا غير المنونه وضح انتهى هذا الباب ا ل ب ب ب ا اللي ع د ه ا ل ه م ز ا ت ما هي كل شي على وزن فعلا اذا بتكون تجمعو ا تجمعو ا على فعلات وليس فعلات ت ب ع ا ن ا يعني همزه ما منقول همزات شو منقول همزات ت ب ع ا ه ن ا كيف ضربه شو منقول ض ر ب ا ا ل ه م ز ة قال الطيبي رحمه الله في البيت الثاني والثمانين و ه م ز ة تثبت في الحالين ه م ز ة قطع نحو أ ب ي ض ي ن في هذا الباب سيتكلم الطيبي رحمه الله عن همزات القطع وهمزات الوصل كيف نعرف ه م ز ة القطع شوفها هل هي ث ا ب ت ة في الوصل والبدء إ ن كان كذلك فهي ه م ز ة شو قطع نحو ابيضين ي أبيضيني. ضعوا قبلها واوا وانطقوها ن ق وابيضين ل ي فهذا دليل على أ ن ه ا شو ه م ز ة قطع وهمزه تثبت في الحالين من هما الحالان الوصل والبدء ه م ز ة قطع نحو أ ب ي ض ي ن ي نرى على ا ل ل و ح ة ه م ز ة القطع هي ا ل ه م ز ة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه نحو أ ت ى حطب الهفاء ف أ ت ى ف أ ر ا د يؤمنون يشاء ش المثال ي ي ف ن ا ا ل أ و ل وقع في أ و ل ا ل ك ل م ة وليس قبلها شيء المثال الثاني هي في أ و ل ا ل ك ل م ة لكن قبلها حرف بالحروف اللواصق شو الحروف اللواصق يعني ا ل و ا والفاء واللام يؤمنون هي في وسط ا ل ك ل م ة يشاء هي فين في آخر كل ما ترونه من هذه الهمزات فهي ي همزات ه قطع و ه م ز ة تثبت في الحالين ه م ز ة قطع نحو أ ب ي ض ي ن طبعا ب ا ل ق ر آ ن ما في أ ب ي ض ي ن في أ ب ي ض ي ن لم ي ت أ ت ى له مثال من ا ل ق ر آ ن فمثلا من ا ل ل غ ة ثم قال رحمه الله النمط ب ي ت الثالث ا ا ل ث و م ي ن و ه ز ة تثبت في البدء في ف ق همزة و ص ليست نحو قولك النمط النمط قولك ل من ا ل ق ر آ ن أ ي ض ا لم يتيسر له م م ث ا ل من ا ل ق ر آ ن إ ذ ا كان وجدنا ا ل ه م ز ة في البدء م و ج و د ة وفي الوصل غير م و ج و د ة تعالوا نقول استعمال ق ل و ا ضعوا ق ب ل ه واو و ا س ل سقطت إذن هذه همزه ذ ه ه ة شو؟ وصل م ز ة الوصل هي ه م ز ة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن ل أ ن العرب كما أ س ف ن ا منذ يومين لا تبدا بساكن يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله نحو م ي س ا ق الذين شوفوا شو انظروا م ي س الهمزه ق ذ ي ن ا ل نطقت لم تنطق لكن لو بدينا ش و ف ا نقول الذين مثل المثال الثاني الذي امامكم المثال الاول في الوصل ساخطا ا ي ذ ك ر ن ا ثابته و د ن ا و ه د ن ا الى, الى سوائل السبيل ماهي و ه د ن ا هذه ه م ز ة شو وصل بينما في ا ل ف ا ت ح ة اهدنا م ن ط و ق ة فطالما أ ن ه ا تثبت في البدء وتسقط في د ر ج الكلام فهي ي ه ه م ز ة وصل ثم قال رحمه الله ثم قال رحمه قال الله في البيت الرابع والثمانين عن ه م ز ة الوصل تكثر في البدء من ا ل أ س م ا ء كلما شفنا ه م ز ة وصل داخله على اسم شو بتكون م ك س و ر ة ابن عيسى بن مريم ع ي س بن مريم لو بدانا بابن شو بنقول ابن مثلا اسمه المسيح اسم ن ب د أ فيها م ك س و ر ة اثنين اثنتين ا م ر أ ة كل هذه الكلمات هي أ س م ا ء ف ه م ز ة الوصل عند البدء بها شو بتكون يا أ خ و ا ن ن ا إ ذ ن ا ل ق ا ع د ة تقول عن ه م ز ة الوصل تكثر في البدء من ا ل أ س م ا ء ثم قال أ و ل أ م ث ل ة تكون ه م ز ة الوصل في ا ل أ س م ا ء م ك س و ر ة دائما نحو استكبارا شايفين استكبارا في ا ل أ ر ض ومكر السيئ استغفار وما كان استغفار إ ب ر ا ه ي م ل أ ب ي ه ابن مريم اسمه المسيح إ م ر أ ه كل هذه ا ل أ م ث ل ة ه م ز ة وقعت ص ل و في اسم و ه م ز ة الوصل في ا ل أ س م ا ء م ك س و ر ة ثم قال رحمه الله في ا ل ش ط ر ة ا ل ث ا ن ي ة من البيت الرابع والثمانين وهي منل ا تفتح منال, منال؟, من منال كالانباء كل ما شفت لام تعريف وقبلها همزه وصل م ف ت و ح ة البيت الرجل المسجد ا ل إ ن س ا ن إلى آخرين تدخل آخرين همزة الخ و واحد هو وتكون مفتوحة نحو الأرض الكتاب الله شايفين علماءنا شو بيضعوا فوق الهمزة الوصل بيضعوا حرف صاد بمعنى همزة وصل ص صاد ل على لام التعريف الأرض الكتاب الله علماءنا الهمزة بمعنى حرف حرف شايفين دائما ا همزة ت ص وصل ا ر لكلمة وبعض ا ل خ ط ا ط ي ن قالوا هي اقتصاد ل ك ل م ة صله ها بمعنى هي ليست همزه ة قطاع ي همزة وصل نعم ثم قال رحمه الله إذن إيجاد الآن موضعين أنتب أخواننا أن من هو همزة الوصل تعرفوا وصم وفعل اتكلم يا العرب الكلم كما قال ابن مالك في اول الألفية على لغة تتألف أول ثم في حرف في واسم وفعل ثم حرف الكلمه م ز ة الوصل إ ن كانت في ا ل أ س م ا ء م ك س و ر ة في لام التعريف م ف ت و ح ة شبقي و عندي ا ل أ ف ع ا ل قال رحمه الله وكسرت في الفعل إ ل ا أ ن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم إ ذ ا لما ب يجيني فعل الله يسلمكم أ ن ظ ر إ ل ى الحرف الثالث بعد حرف اثنين ثلاثة هذا الثالث إ ن كان م ض م و م مثل أ س ك ن أ ن ت وزوجك ا ل ج ن ة أ س ك ن الكاف شو حركتها إ ذ ا شو بعمل ب ا ل ه م ز ة أ ض م ه ا ف أ ق و ل أ س ك ن أ د ع و الى سبيل ربك ب ا ل ح ك م ة أ د ع و لين شو حركتها ضم إ ذ ا ب ب د أ أ د ع و انتبهنا كيف نعم أ م ا إ ن كان الثالث مكسورا أ و مفتوحا شو بنعمل ب ا ل ه م ز ة نكسرها ولا تكون ه م ز ة الوصل في ا ل أ ف ع ا ل م ف ت و ح ة أ ب د ا تكسر ه ن ا ت ه م ز ة الوصل عند البدء بالفعل إ ن كان الحرف الثالث منه واحد مكسورا نحو اص بير وين الحرف الثالث ا ل ب ا ب ا ك ش ف ربنا اكشف عنا العذاب اكشيف الحرف الثالث وهو الشين مكسور شايفين لو, لو أ نتلكم الكسر ب ا ل أ ح م ر حتى تعرفوا الحرف الثالث أ ي ض ا إ ن كان الحرف الثالث مفتوحا ف إ ن ن ا نكسر ا ل ه م ز ة استغفر قالوا يا ابا نستغفر ا ا لنا استغفر استا الحرف الثالث مفتوح فنكسر م الهمزه اتقوا هنا الحرف الثالث أيضا مفتوح وهو التاء الثانية الحاله أ أ و لوننا ل لذلك ل ى ساكنة إتا ا مين ب م ر ف في الحرف ف ت إتا تدل ح ة الشدة الشدة تدل على الحرف الثاني ي إن وما لوننا على ا ل ل بالكم يعقلها إلا العالمون دقائق إذا بتعطوا بتشوفوا وما الحالة ث ا ل ث ة من حالات كسر الفعل إ ن كان م ب د و ا ن ب ه م ز ة وصل أ ن يكون مضموما ً ضما عارضا ً ه ا ي بدا ب ق ل ي ش و ي ة انتباه أ أن نحو يكون مضموماً ن ضمّاً عارضاً ا ب ن ه هون ي ب ق اللي ش و ي غشيم بعلم الصرف يمكن يضيع فشو الحل الحل يحفظهم يحفظهم غيب إ ذ ا ما بتعرف بالصرف ماشي الحل أ ح ف ظ ه م غيب هالكلمات هدول ب ا ل ق ر آ ن ا ب ن ه في الكهف ابنوا عليهم بنيانا ربهم أ ع ل م بهم لو بديت فيها شو بتقول ابنوا لا تغرك الضمه لا تحسب هذا ا ل ف ا ل ثالث له مضمون وتقول ابنوا هذا أ ص ل ه ابنيوا طب كيف بدي أ ع ر ف ج ي ب الماضي والمضارع ب ن ا يبني مو ب ن ا يبنو امشوا وانطلق الملا منهم ان ي م ش و ا واصبروا على الهتكم لو حبينا ن ب د أ بامشوا شو منقول لا م نقول امشو ل أ ن ه مشى يمشي و أ ن ت يا أ ي ه ا المخاطب امشي م ا م نقول ه امشو、لا. ائتو صفا ثم ائتو صفا ائتو الى كلام طويل بس ا لكن م م مضمون ه أنه ظاهره الآن الحرف الثالث ل حقيقته مكسور لانه أ ت ى ي أ ت ي و أ ن ت يا أ ي ه ا المفرد ائتي مو ائتوا قضى يقضي والمخاطب شم يقول اقضي والجمع اقضي و اصلها اقضي و ثم صارت اقضي بتغييرات صرفيه ة ا ل م م الضمة التي ترونها ليست ضمة أصلية وإنما يضمها أمامكم جمعتها لكم امشوا التي ترونها عرضا الأفعال التي الأفعال ابنوا ليست أصلية اقضوا ايتوا ايتوني هذه هذه طبعا قال رحمه الله وكسرت في الفعل إ ل ا أ ن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم إ ن كان الثالث مضمضم لزومي عندئذ نضم كما نرى على ا ل ل و ح ة تضم ه م ز ة الوصلي عند البدء بالفعل إ ن كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما نحو اركض برجلك كض الكاف مضمومه ضم أ ص ل ي فشم نعمل بالهمزه ة ادع أ ج د ث ت انظر ق الان رحمه ل ل ل ه ا سيتكلم عن موضوع ا ا ن ي س ت و خ و لا ل ش غ ل ي خلينا نكون صريحين مو رحمه الله في البيت كم على الإقامة يا دقيقة لا دقيقة ما ولا على على الدقائق الطاصة الطاصة شغالة قال الله البيت يسيدنا لا بدي دقيقة دقيقة بقى في هيكفي هذا البحث الذي سنتكلم عليه ا ل آ ن هو دخول ه م ز ة الاستفهام على ه م ز ة الوصل غدا بعد هذا بهمنا شان شان هزاك الله خير. نعرف كلمة آه الله آه آنا بارك الله、فيك. السلام نتكلم من نعرف زكريني من نعرف كلمة كلمة بكرة بكرة كلمة فيكم عليكم عليه آل آل آل آل مو ورحمة نعرف أيوة خير